فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن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 124. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 125. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة 126. وعصى آدم ربه فغوا ثُمَّ جَبَسَّهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِنَّ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 أعنا وقد كنت بصيرا